هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي عَلِمَ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُوتِيَ الْأَوَّلُونَ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 ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَن شَأْنًا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَاجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا تَمِيدَ بِهِمْ وَاجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُولًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَ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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا توجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهو بذكر الرحمن هم خُلِقَ خلق الإنسان من عجل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 قال افَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا احْرِقُوهُ وَأَنصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ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 وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إذ يَحْكُمَانِ فِي الْحَوْضِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَهُ دَابَّةَ الْجِبَالِ يَسَّبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للقتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين